اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها وازلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بما رافه في دين الله ولا تاخذكم بما رافه في دين الله ايا كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر قل يشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشريكا والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء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 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أغبع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله علينا إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصفة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منكم مما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره من لهم عذاب عظيم لولا اذ سمعتم وضن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه لأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقون غو وتقولون بافواهكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا و ولولا إذ سمعتموا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لبثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن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 تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمكر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 يصح ألا تتحبون أيظفر الله ل والله ظَفور الاحب إن الذينَ ينون المحصنات الظافات الممنات لعن في الدنيا لعن في الدنيا والآخرة وَهم عذااب عظيب يَوْمَ تَنشَرُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَةٌ وَأَيْدِيٌ وَأَرْجُلٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّي مُلْقِي دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ الخبيثات للخبيفين والخبيثون للخبيفات والطيبات, والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولا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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبهين ولا يبدين زينتهن الا ما ضر منها واليمقر ابن بخمرن على جوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعلتهن او ابائهم واله ان او بني اخوانه او بني اخوانه او بني اخواته او, أو ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او من الرجال او الطفل الذي لم يظاهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينته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 وَلا قد أزَلنا إليكُ آيات مبَّناتِ وَمَثَلَ من المنينَ خَلَ وَمثلَ منِ الذيينَ خَلَ منِن قَكُب وَموعضَة منِمُتط الله نور السماواتِ والأض مثل نورك مشكاة اخنا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كاننا كوكب دري يقدم من شجرة مباركة يقدم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيا زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاهها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال بجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما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 كسرى من بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه منج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيح والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسج سحاب ثم يؤف بينًا ثم يؤّف بين و ثم يجعلله ركاام فتر الودق يقرج من خلاللك أيونزل من السمائ م ج في هاام براد. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يطلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماءها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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الْفَائِسُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ إِلَّا إِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا متهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات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 ليس على الأعْمَا حََج وَلاَا على الأعْرَجِ حََجم وَلاَا على المريضِ حَرج وَلا على المريضِ حَجم وَلاَا على أَافُوسِكُمْ آ أن تَأكُل مِ بيوتِكمم آ تَأكُل م بُيوتِكمُمْ أَ بُيوتِ آأَذَائِكمُم أَ بُيوتِئ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 أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم, أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض أَدَّ يَعْلَمُ مَا انْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الله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 وقال قد جاء اول من وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تم لا علي بكره واصيله قل ان الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما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 كيف ضربونك الامثال او ضرب كيف ضربونك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الذي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 كانهم بعيد السمع لما تضيضوا و كثيرا واذا القوم ما ضيقا مقررين دعوا هنالك الفورا لا تدع ليوم ثبورا واحدا و دن كثيرا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 تَتَّخِذُ مِنْ عُدْنِكَ مِنْ أَوَّلِهَا وَلَكِن مَّا اتَّعْتَهُمْ وَأَبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ومن ق عذابكمرا وَ أررسنا قضلك منِنرسين إلا إ غ لا يكنونَ الطعَام إ إهُم لا يكنون الطعاام في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لأولئ أعزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يومَ يَضون المل إكَ تَ لا بشر يومَئِذ للمجرمين يوْومَ يَرون المل إك تَ لا بُشر يومَئِذ للمجمين لا مشرَ يومئِذ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 أصحاب الجنة يومئذ الخير مستفرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكنه يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديك ويوم يعض الظالم على يديك اقول يا ليتني تظمنت مع رسول سبيلا يا ويلتنا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 أَوَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنَّكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً فَقُلْ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكُمْ ۖ فَيَأْتِيكُمْ بِمَا تُوعَدُونَ ۚ فَقَدْ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا قُرُونًا قَبْلَهُمْ ۚ وَقَوْمَ نُوحٍ لما كذبوا الرسل وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا جُننا نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا مزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كان لا يضلنا عن مالهتنا لهلا ان صبرنا علينا وسوف يعلمون حين يرون العذاب لوسميله ارايت من اتخذ الهه هو هواه ارايت من اتخذ بل هم أضل سبيل أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ اقْبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن كُلِّ أَمْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِي وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِنَ مَا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا <تصفيق> الذي خلق السماوات والأرض أما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن اللهمان فاسال به خبيرا واذا قيل لهم مسجد للرحمن واذا قيل مسجد للرحمن قالوا ومرحمان انا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فينا سراجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَ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 مستقرا ومقاما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 يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فا انا وَسَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَا تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ إِذَا مَرُّوا بِاللُّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إذا ذكروا ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لثمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فاغسل انا هارون ولهم علي ذنب فخافوا ان يقتلون قال كن لهم فذهب باب معكم مستمعون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 قال ربكم وَرَبُّ آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميطات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين لَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيُّهَنَا لَنَا أَجْرٌ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أنتم ملقون فالقى حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اننا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فالقي السحر تسجد قالوا آممَن بِضِّ العالممين غُبِّمُ سَهارون قال آمماتُمْ لَ قبلَلَ أن آذَنَ لكْ إِ غلَكَ بكُم ال عَمَك الصحْرَ فَل سَفَتَعللَون لَ قَطِعَ أيدكُمْ وَأَجُلَكممْ منِن خلِاف وَلا قَالُوا لَضَيْر إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا ورحيناها إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنهم لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين أوحينا إلى موسى أن ضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجامعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 هم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهدين <تصفيق> والذي هو يطعمني ويسخين <تصفيق> وإذا منغت فهو يشفين <تصفيق> والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحطني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل من ورثة جنة النعيم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 فَكَمْ بَكِيَ بِهَا هُمٌ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَقُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ضَلّ لَنَا إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ابْذُلُوا زُيُوقًا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ أَضَلَّنَا إلا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن من لنا كرهنا فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايات ان في ذلك لاياته وما كان اكثر من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 قَوْمِي كَذَّبُون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن معي من المؤمنين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 فَكَذَّبُوا مُفًا فَأَلْكَنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ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 وَلا تَمَّهَا بِسء فَيَققُذَكُْ عَذاابُ يَوْ مِنْ عظم فَقَرمًا فَأَصبحَْح نَادِمين فَأخَذَهُم العالمام إِ فِي ذَانكَ لآييتَ وَم كانَ أكثرَرهُم مُؤمنِنين وَإِن رَبكَ لَ العزيز اللحيم.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 ما فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك بآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسدين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إما ما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثل هنا وانهم نو كلام من الكاذبين فاستط علينا كسفا من السماء يا كنت من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوا فاخذهم عذاب يوم الغله ان كان عذاب يوم عظيم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 نغون في زبر الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو نزلنا على بعض الاعجمين فقراوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين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 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا إِلَّا ضرية إلا لها منذرون ذكرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون تَرَ تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين الصالحات وذكر الله مكفرا وذكر الله كان كثيرا وانتصروا من بعد ما هلموا وسيعلم الذين ظلموا اي من مطلبين